بسم الله الرحمن الرحيم الافلام تنزيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين أم يقولون بل هو الحق من ربك لتنذر قوما ما أتاهم من نذير من قبلك لتنذر قوما ما لعلهم يهتدون الله الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام ثم استوى على العرش ما لكم من لا شفيق افلا تتذكرون يدبر الامر من السماء الى الارض مما يعرج اليه في اون ثم يعرج اليه في يوم كان وداره الف سنة مما تعدون ذلك عالم الغيب والشهاده العزيز الرحيم الذي احسن كل شيء خلقه وبدأ خلق الإنسان من طين ثم جعل نسله من سلالة مما فَخَفِيْهِ مِرُوْحَهِ وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمَاءَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْقِدَ قَلِيلًا مَا تَشْكُرُونَ وَقَالُوا أَإِذَا ضَلَّنَا فِي الْأَرْضِ أَإِنَّا لَفِي خَلْقٍ جَدِيدٍ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 ولو ترى اذ المجرمون ناكسوا رؤوسهم عند ربهم ربنا أبصرنا وسمعنا فارجعنا نعمل صالحا فارجعنا نعمل صالحا انا موقنون ولو شئنا لأتينا كل نفس هداها ولكن حق القول مني لأملا جهنم جهنم من الجن والناس أجمعين فذوكوا بما نسيتم لقاء يومكم هذا إنا نسيناكم وَذُوقُوا عَذَابَ الْخُلْدِ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ إِنَّمَا يُؤْمِنُ بِآيَاتِنَا الَّذِينَ إِذَا ذُكِّرُوا بِهَا خَرُّوا سُجَّدًا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 فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرأة أعين جزاء بما كانوا يعملون أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسق لا يستهون أما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم جنات المأوى نزلا بما كانوا يعملون وأما فما الذين فسقوا فمأواهم النار كلما أرادوا أن يخرجوا منها أعيدوا فيها كلما أرادوا أن يخرجوا منها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 وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّن ذُكِّرَ بِآيَاتِ رَبِّهِ ثُمَّ أعْرَضَ عَنْهَا إِنَّا مِنَ الْمُجْرِمِينَ مُنْتَقِمُونَ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ فَلَا تَكُنْ فِئِيمَ رِيتٍ مِّلْقَائِهِ وَجَعَلْنَاهُ هُدًى لبني إسرائيل وجعلنا مِنْهُمْ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 فَنُخْرِجُ بِهِ زَرْعًا تَأْكُلُ مِنْهُ أَنْعَامُهُمْ وَأَنْفُسُهُمْ أَفَلَا يُبْصِرُونَ وَيَقُولُونَ مَاذَا هَذَا الْفَتْحُ إِنْ صَادِقِينَ قُلْ الذين كفروا إيمانهم ولا هم ينظرون فأعرض عنهم وانتظر إنهم